112. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 113. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الزكاة 111. وذلك دين القيمة 112. إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها 113. أولئك هم شر البرية